إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّلَ بكم ثم إِلَى ربكم ترجعون قل ملك الموت الذي أئد المجرمون لاكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا ولو ترى أئد المجرمون لاكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا وسمعنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم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 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافا جنوبهم, جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا مَا رََّ مِ م غَزَقَنَ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 ونزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما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 وَجَعَلْنَاهُ هُدًى إسرائيل إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ, إن ربك هو يفصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ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 يَصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ هُوَ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَانُهُمْ وَلَا هُمْ ينظرون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ أن